والله بما تعملون بصير قلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون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 قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك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 وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكى المؤمنون يا Kuah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah,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 وَمَن يُنقِصْ حَسَنَتَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ Alim al-Ghibb wal-Shahadatil-Aziz al-Hakim.